كم من كلمةٍ من الأبناء جارحة طرحت محاجر الآباء ليهطل الدمع الغزير الذي لا حد له بل رب إشارةٍ خفيةٍ أو حركةٍ جليةٍ من الأبناء أوقدت في القلب جمرة ثم استنطقت من الآباء عبره وكم معاملةٍ من الأبناء سيئة أبرمت في القلب لوعة ثم استدرت من الآباء دمعة فكم ولد للوالدين مضيعون وصدق الله يوم أخبرنا أن بعض الأبناء فتنة والبعض منهم عدو فكم ولد للوالدين مضيع ولسان حال الآباء ما دام في الروح جروح فالأحزان تنطق وتنوح والآلام تنزف وتفوح فوا عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن والطحلاه أحقا أيها, أحقا أيها الأبناء يصدر منكم هذا العذاب أو صدقا يا فلذات الأكباد يخرج منكم ألوان التعذيب اما سمعتم نداء الاباء وهم يقولون لكم انتم زينه في الرخاء وعده في البلاء وعليكم تعلق الامال فكم, فكم ولد للوالدين مضيعون تجازي ما بخلوا بما منح الله فكم ولد للوالدين مضيع يُجَزِي مَنْ بَخِلَ بِمَا نَحَلَهُ طَوَعًا هُمَ الْقُوتَ الزَّهِيدَ لَفَاسَةً وَجَرَّهُ سَارَ الْحُزْنُ وَارْتَحَلَهُ طَوَعًا هُمَ الْقُوتَ الزَّهِيدَ لَفَاسَةً وَجَرَّهُ ولا مهما عن فرط حبهما له وفي بغضه اياهما عذلاه ولا مهما عن فرط حبهما له وفي بغضه اياهما عذلاه وَفِي بُغْضِهِ إِيَّاهُ مَا عَذَلَهُ فَكَمْ وَلَدٍ لِلْوَالِدَيْنِ مُضَيِّعٌ يُجَازِيهِمْ بُخْلًا بِمَا نَحَلَاهُ طَوَّعْنَا لَهُ الْقُوتَ الزَّهِيدَ نَفَاسَةً وجراه سار الحزن وارتحلاه ولامهما عن فرط حبهما له وفي بوضه إياهما عذلاه طواعنوا ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه ولامهما عن فرط حبهما له وفي بوده إياهما عذلاه أساء فلم يعدلهما بشراكه وكان بأنوار الدجا عدلاه يعيرهما طرفا من الغيذ شافنا كأنهما فيما مضعت بلاه أساء فلم يعدلهما بشراكه وكان بأنوار الدجا عدلاه يُعيِّرُهُمَا قَرْفًا مِنَ الْغَيْذِ شَافِنًا كَأَنَّهُمَا فِي مَا مَطَعْتَ بِلَاهُ يَنَامُ إِذَا مَا أَدْنَفَا وَإِذَا سَرَاهُ لَهُ الشَّكُوبَاتَ الْغُمْدَ مَا اكْتَحَلَاهُ إِنِ الدَّعَيَا فِي عُدِّهِ الْجُهْدَ صدقا وَمَدَّتْهُ مَا فِيهِ فَيَنْتَحِلَاهُ يَنَامُ إِذَا مَا أَدْنَى فَوَإِذَا سَرَى لَهُ الشُّكُوبَاتُ الْغُمْبَ مَكْتَحِلَاهُ إِنَّ الدَّعَى فِي عِذِّهِ الْجُهْدَ صِدْقًا وَمَدَّتْهُ مَا فِيهِ فَيَنْتَحِلَاهُ يغشهما في الأمر هان وطالما أفاء عليه النصح وانتحلاه يسرهما أن يهجر القبر دهره وأنهما من قبله نزلاه يغشهما في الأمر هان وطالما فَأَعَلَيْهِمْ نُصْحًا وَانْتَحَلَهُ يَسُرُّهُمَا أَنْ يَهْجُرَ الْقَبْرَ دَهْرَهُ وَأَنَّهُمَا مِنْ قَبْلِهِ نَزَلَاهُ فَكَمْ وَلَدٍ لِلْوَالِدَيْنِ مُضَيَّعٌ يُجَازِيهِمَا بُخْلًا بِمَا نَحَلَاهُ طواعنوا ملقود الزهيد نفاسة وجره سار الحزن وارطح له ولو بمشار العين يوحي إليهما لو شك اعتزال العيش لعتزلاه يوداني كراما لو انت على السهى وَإِنْ حَذِيَ السَّلَا وَأَنْتَ عَلَاهُ وَلَهُ بِمُشَارِ الْعَيْنِ يُوحِي إِلَيْهِمَا لَوْ شَكَّ اتَّزَالَ الْعَيْشِ لَاتَّزَلَهُ يَا وَدَّنِي كِرَامًا لَوْ أَنْتَ عَلَى السُّهَى وَإِنْ حَذِيَ السَّلَا وَأَنْتَ عَلَاهُ يَذُمُّ لِفَرْطِ الْغَيِّ مَا فَعَلَا بِهِ وَأَحْسِنْ وَأَجْمِلْ بِالَّذِي فَعَلَاهُ يَعُدَّانِهِ كَالصَّارِ مِالْعَبِ فِي الْعِدَى بِظَنِّهِ مَا وَالذَّابِ لَعْتَقَلَاهُ يَذُمُّ لِفَرْطِ الْغَيِّ مَا وأحسن وأجمل بالذي فعلاه يعداني كالصار بالعطب في العدا بظن ما وذابل اعتقلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طَوَى عَنُومَ الْقُوتِ الزَّهِيدَ نَفَسَةً وَجَرَّهُ سَارَ الْحُزْنُ وَالْتَحَلَّهُ وَلَا مَهُمَا عَنْ فَرْطِ حُبِّهِ مَالَهُ وَفِي بُوْضِهِ إيَّاهُمَا عَذَلَاهُ Quanط م قود السيد